هل إَِّ أَولِيَ أَ اللَّهِ لَ خَوْْفٌُ عَلَيهِم وَلهُم يَحفْذَنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة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 قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم, هو السميع العليم ألا وَمَن في الأرض ألا إن الله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع يُرِى الَّذِينَ يَجْحَدُونَ بِالْآخِرَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِن يَّشْتَرُونَ إِلَّا الظُّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ إِن يَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظن هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فيذكَ ل آاتِقَمَعون إِ فيذكَ ل آاتِقَم نعون خَا التَّخَذَ اللهَّ وَلَدَ ق تَخَدَم الله وَ سبحانه سبحانه هو الغني هو الغني له ما في السماوات وما في الارض له في في الأرض إن عندكم من سُرْقانٌ بِهَذا إِنَّ عِندَكُمْ مِنْ سُرْقانٍ بِهَذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا على أَتَقُومُونَ انَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثم نذيقهم متاع في الدنيا ثم إلينا ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون